انا في فيه على موقع دي جي كيمو دوت كوم خبطت سن في قلب الخيس ريحه بابا مش بضرب فين اللبس لازيه بلبس من زهره و انا جبرت مضرب فين ابرز البند باي جهاز مش بالشو ولا باللقطه بفضل طلعت مش بسكوت رايح جاي على الحكايات اتخطر و في جنب سلاح انا عارف بخطف ارواح لما مشاكل بسحبوا تبقى ماشيه بتعمل سفاهه ايه عيال ايطه و خايبين خوفتو جردو روحتو كنتوا بدي اعملوا عريكا يلا شو يا حب اتنين السلطان يا با احمل بيتو كل واي احضر يوم فرحيتو هنا كل واي افرح من قلبه احلى عريش شرف دايريتو دي هتفرح عم <تصفيق> انا عايز الهيات تتلم <تصفيق> <تصفيق> نمرت مينة الدعبة شواتر الحزن الفرحاتهات للاسفل هاخرك تكريتن وتنفيز ريح على جنب بليز انا عارفك بتحب سيري ريخ لك شريت انت حفيز ابرشم واسكر واسحة بسيف كلبي فيدي معرفش الخوف انا بنزل وبعارك جيهة وانت بتنزل بالمصروف هاخرك تردح زي الحور تعمل بطل عادي في مكانها هايزاي تعمل فيها جبروت وانت حبيبي بتخاف من الضلمة دي كان في نزلنا علشان واحد one of them. I called for a dozen of them. We went up and pulled out weapons. We descended on them and opened. We left the crowd in the middle of the street and we killed them. We didn't let them منا away. We went في we beat في up. Brothers, we وسطنا معايا سيكينا سلكي دي برازيلي ايدي صدده وفدهاري زميلي هنلعب جوله مقالة بصورها لنا الخسم وقالة بدميري راح المرشد للزباق صور فيديو من القمراء خلو الحانة باشا بسرعة درامو علينا الطلقاء هنزل الحاكل كله تفرج هبا مستنا وفنكش فاتكش هروح للخسم وجابه من بيته يلا ديه وكله تكاربه خدنا الشوش نزلنا القول والاخصام كله مرعوب والمساجين فضوا من والأعصاب كلها مجدود طلبوا الصلح وقلنا مفيه يلا أصحابه حبت حرفيه جايين في مشاكل يلا مع بعضنا بنعارك الجهر حبيبي تقلبي دماغني مراسني هبعشاء همه بتنتقسني عيني لو عيني لو جت على واحدة بدلاني الكنتسهنيوره مش عارف عندي اخوات ما بيتفهموش قال لي ما بيقلوش احنا اربعه بس مليون اصغر واحد فينا ما ترون بنعشق بعض عشان سنين ما فيناش حد يا بابو وشيم من صغرنا بنخاف على بعض عين كل الحاسدين احمل الزويدة هتولى عنهار العرش يا بقى احمل فيتو روحي ده ده, ده ده هتختفى انصار الزويدة جابت سنده حدت عليها كل لاجيهات الزويدة دي اختر جيهات يا حمو تيتو يا بقى الجنرال حمو تيتو الماي ضربة منه هكيدة هتخيط حمو ده اختر قاسة اسمه معروف قوي متصيط حمو تقنى الامبراطور ترح خصوم هيا ناس We على طول fun, ya ball bangers. Ma biyate mitcheda, wa liyidgas. When I think of you, I تقسمك you. You're splitting me حمو بيه باسكوتة بوزين ربنا يبا يحميك ملحين فأي جهد تشرب فيه إيه اسمه وحده يسوي ملايين حدا باسكوتة الجين تلمان عمره مرمى بإنسان وعد العرض تموت ألقى ويوح لخسمه في أي مكان ودى الحد اتغال علينا يا بك عنا واجعلنا على موقع ديش الكيمو ادعي يا